وخلق كل شيء فقدره تقديرا والتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيء أو هم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضر أو ولا نفع ve la yemlökün muotu, la hayatu, la nushura. Ve Allah'tan kafirlere, "İn hadi فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساقير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض İnnehu kana gafur al-Rahimah. Ve قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى تكون لَهُ جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك لم فالفضلو فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي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 لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل ذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا l'hom فِيهَا مَا yashāūn khālidin كَانَ على rabdik wak'da mmas'ūla wa yowman ahshuruhum wa ma yābūdūn min dūn illāhi أضللتم عبادي أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء هم ضلوا السبيل Allahu Subhanak, ma kan yem bagilana, an taqida min donuk min oliya, walla kim ta'at hem ve aban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 يأكلون إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة لتصبرون، وكان ربكم بصيرا.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 يوم يرون الملائكة لا بشر يوم إذ الالمجرمين ويقولون حجر محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه باء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 كَذٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ لِّلَّهِ إِنَّكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ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 فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا ليما وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وَكُلًا ضربنا له لمفال وكلا تبرنا تثبيرا ولقد تو على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا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 وأنزلنا من السماء ماء طهوراً لنحي به بلدة ميتاً ونسقيه مما خلقناً وَنَسْقِيهِ مِمَّا خَلَقْنَا ۚ أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ۚ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا ۖ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا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 وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُسْجُدُ لِلرَّحْمَانِ قَالُوا أَمَ الرَّحْمَانِ أَنَسْجُدُ لِمَا تَامُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوراً تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَايِ بُرُوجَ وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجَ وَقَمَرٌ مُنِيرٌ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 ve kileri Rabbine sünj eden ve kileri Rabbine "Nasır" eden, günahın acısını bilenler, günahın acısını bilenler, günahın acısını bilenler, والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إله ناخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون